Sibni, fadla sibni, minä riitä, että joudun. Taamurak, että taavuudun, vallan Min tani alii Mutamalli Kulha hayatna Tafasila Ooh mm -hmm. وحيدة ماشي بتبكي في بلد بعد بعدن هيتحرم بعدك انا وحدة ضعيفة خايفة وسدى داية وضاية افهم بعدك ساعة بعدك انا طفلة وحيدة ماشي بتبكي في بلد بعد بعدن هيتحرم بعدك أنا وحده ضعيفة خايفة وسكتة دايها وضيعة افهم بعدك صعب يا حبيبي انت عارفني اكتر واحسن مني الوحدة تقتلني واجري من تاني علي وتملي كل حياتنا تفاصيلها tehnalli a milla yahsalli halli kallay